ما مصادر رجع السماء وهل الأرض أكثر من غلاف غازي وكم عددها وما أهمية الغلاف الغازي والسماء ذات الرجع بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المشاهدين الكرام أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم جميعا بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وبعد ففي حديثنا عن السماء في القرآن الكريم لا بد لنا من التوقف عند صورة الطارق وهي صورة مكية وعدد آياتها 17 آية وعلى الرغم من قصرها إلا أنه قد جاء بها العديد من الآيات الكونية المبهرة التي تشهد للقرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية فحفظ لنا به القرآن الكريم على مدى 14 قرنا أو يزيد وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها هذه الحقائق العديدة التي جاءت في صورة قصيرة من مثل صورة الطارق تشهد كذلك للنبي الخاتم الذي تلقى القرآن الكريم بالنبوة وبالرسالة في زمن يشكك كثير من أهل الكفر والشرك والضلال في نبوته وصدق رسالته واستهلت سورة الطارق بقسم من الله تعالى وهو الغني عن القسم بالسماء والطارق وأشرنا في حرقة سابقة إلى أن السماء من أعظم دلالات طلاقة القدرة الإلهية السماء بضخامة أبعادها وتراميها وكفرة أجرامها إلى الحد الذي لا يستطيع العقل البشري أن يتصوره والعلاقات المنضبطة بين هذه الأجرام في كتلها وأحجامها وحركاتها ومداراتها كل ذلك يشهد لله الخالق سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية والوحدانية المطلقة فوق كافة خلقه وذكرنا أن الطارق نجم فريد لم يتعرف على ذاته ولا على طبيعته إلا في أواخر الستينيات من القرن العشرين وذكر القرآن الكريم له في كتاب أنزل من قبل أربعة عشر قرنا على نبي أمي صلى الله عليه وسلم وفي أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين مما يقطع بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق وفي الثلث الأخير من سورة الطارق يأتي قسم آخر من, من الله الخالق بالسماء ذات الرجع وعجب المفسرون لماذا أقسم ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن القسم بالسماء ذات الرجع وقالوا في رجع السماء أنه هو المطر لأن الرجع في اللغة هو العود والارتداد من نقطة البدء فقالوا أن الماء الأرض يبخر بفعل أشعة الشمس يصعد إلى السماء يتحول إلى سحب يتكثف الماء في هذه السحب ويعود إلى الأرض مطرا فأهم وأغلى وأثمن ما يعود إلينا من السماء هو المطر فقالوا رجع السماء هو المطر وهذا صحيح ولكن إذا كان المقصود بلفظه الرجع هو المطر فقط لماذا لم يقل ربنا تبارك وتعالى والسماء ذات المطر لماذا اختار ربنا تبارك وتعالى هذا الوصف المعجز ليصف به السماء وعشبنا أيضا في حلقات سابقة إلى أن السماء في اللغة العربية هي كل ما عليك فأضلك فمن جزء من السماء الغلاف الغازي للأرض ونحن نرى في هذا الغلاف الغازي أنه شيء من العلو شيء من الارتفاع والسماء مستمدة من السمو بمعنى الارتفاع والعلو فهذا جزء من السماء الدنيا وهذه السماء طبعا مكونة من الغلاف الغازي للأرض وكما أشرنا أيضا في حلقات سابقة أن هذا الغلاف الغازي للأرض تكوين فريد خص به ربنا تبارك وتعالى كوكبنا لأنه ليس كلية من الأرض وليس كلية من السماء ولكن امتزج فيه غازات الأرض بغازات السماء ولذلك أشار ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه في عشرين آية قرآنية كريمة إلى البينية الفاصلة بين الأرض والسماوات فيقول رب العالمين رب السماوات والأرض وما بينهما ونرى في هذه الصورة تمثيلاً للغلاف الغازي للأرض وهو غلاف مكون من طبقات متميزة أغلب هذا الغلاف الغازي ملتصق بالأرض وأغلبه اندفع اصلا من داخل الأرض واختلط بدخان السماء وهذا الغلاف الغازي تتناقص فيه الضغط باستمرار حتى لا يكاد يدرك بعد ألف كيلو متر وإن كان نظرياً هو ممتد حتى الشمس ولكن هذا الجزء الفاصل يتركز حول الأرض وتمسك الأرض به بجاذبيتها. هذا الغلاف الغازي لازمة من لوازم جعل الحياة على الأرض ممكنة. فلولاه ما كانت الحياة ممكنة على الأرض على الإطلاق. تقدر كتلة هذا الغلاف الغازي بستة آلاف مليون مليون طن وهو واحد على مليون من كتلة الأرض المقدرة بستة آلاف مليون مليون مليون طن. هذا الغلاف الغازي يعني لو ما كانت الحياة ممكنة على الأرض على الإطلاق يحمي الأرض من مخاطر كثيرة وخير ما يفعله لنا هذا الإله في الغازي أنه يرد إلينا بإرادة الله وبمشيئته وبخدرته ما يتبخر من سطح الأرض من أبخرة مائية والماء هو أصل الحياة وسر الحياة ولو فقدت الأرض ماءها ما كان ممكن أن يكون عليه حياة وهنا نقول لماذا اختار ربنا تبارك وتعالى لفظة الرجع العلم الآن يؤكد لنا على أن السماء بمفهوم الغلاف الغازي للأرض له طبيعة رجعية والسماء بمفهوم السماء الدنيا كلها لها طبيعة رجعية بمعنى أن الذي يصعد إليها من الأرض إلى, إلى هذا الجزء من سماء الدنيا يعود لها مرة أخرى وأن ما يسقط على هذا الغلاف الغازي من الأشعة الضارة وغيرها يرده ربنا تبارك وتعالى عن الأرض حفاظا على الحياة على سطح هذا الكوكب فلننظر سويا بعض صور الرجع التي شملتها هذه الكلمة القرآنية المعجزة والسماء ذات الرجع نرى في هذه النطق المحيطة بالأرض أن الغلاف الغازي يتكون من 78% من غاز النيتروجين وحوالي واحد من المئة في من الأكسجين وهذه لازمة لاستمرارية الحياة الإنسان والحيوان يتنفس من والنيتروجين غاز خامل يحمل هذا الغاز المهم للغاية ولذا في هذا الغلاف الغازي بعض آثار طفيفة من بخار الماء آثار طفيفة من ثاني اكسيد الكربون اثار طفيفة من الغبار أثار طفيفة من غاز الهيدروجين الأرغون غاز الهيليوم، وكاسيد الكبريت، وغير ذلك من الهباءات التي تثار من سطح الأرض وندرك أن كل غاز من هذه الغازات له دوره الهام للغاية لاستمرارية الحياة على الأرض ونأخذ على سبيل المثال ثاني أكسيد الذي لا تتعدى نسبته ثلاثة من مئة في المئة هذه النسبة الضئيلة من ثاني أكسيد الكربون هي اللبنة الأساسية لبناء سلسلة الغذاء على سطح الأرض بعملية التمثيل الضوئي رب العالمين جعل للنبات القدرة على أنه يأخذ أشعة الشمس يحلل بها ماء الأرض ويحلل غاز ثاني أكسيد الكربون إلى مركباته الأساسية يطلق الأكسوجين إلى الهواء ليتنفس به الإنسان والحيوان ويأخذ ذرة الكربون من ثاني اكسيد الكربون وذرة الأزوجين من الماء ويربطهما بطاقة الشمس وبقدرة الله سبحانه وتعالى ليكون سلسلة الكربوهيدرات التي مثل السكر والنشا والسليلوز وغيره وهي اللبنه الأساسية في بناء سلسلة الطعام على الأرض. هذا الغلاف الغازي له صفات طبيعية معينة وله صفات كيميائية معينة لو اختلت قليلا ما كان صالحا أن تقوم فيه حياة من هذه الصفات قدرته على التردد ولذلك نقول أن من أول معاني الرجع رجع الأصوات أن تردد الكلمات في حنجرة الإنسان أو في حنجرة الحيوان يلتقطها الغلاف الغازي للأرض وينقلها إلى السامع والصوت ينتقل بسرعات بطيئة عن الضوء حوالي 1200 كم في الساعة بينما الضوء سرعته 300 ألف كم في الثانية ينتقل, الضوء ينتقل الصوت في موجات تحملها جزيئات الهواء إلى آذان المستمعين ولذلك من أوائل معاني الرجعة هو رجع الأصوات وصدى الأصوات إذا صدم الصوت بجدار أو بحاجز صلب يرتد ومن معاني الرجع في قواميس اللغة صدى الصوت فأول صفة من صفات السماء بمعنى الغلاف الغازي المحيط بالأرض أن الله تعالى قد جعل لهذا الغلاف الغازي صفات طبيعية وكيميائية معينة تعينه على حمل موجات الأصوات إلى آذان المستمعين وترديد هذا الصوت إذا استضم بجدار أو بمادة صلبة فيكون من أوائل معنى الرجع حمل الموجات الصوتية وترديدها حتى تصبح الحياة على الأرض ممكنة ولذلك نرى أن طبعا الذين ارتحلوا في رحلات الفضاء ما كان ممكن أن يسمع بعضهم بعضا فكانوا يتحدثون بموجات الراديو لأنها موجات الراديو يمكن أن تنتقل في الفراغ فأول معنى من معاني الرجع هو القدرة الغلاف الغازي على حمل موجات الصوت إلى آذان المستمعين وقدرة الغلاف الغازي على ترديد هذا الصوت في هيئة الصدى ولولا هذه الحقيقة ما كانت الأرض صالحة للعمران على الاطلاق. الجانب الثاني من رجع السماء هو المطر كما قال خدام المفسرين ونحن نعلم أن الماء يغطي حوالي 71% من سطح الأرض وبفعل أشعة الشمس يبخر ربنا تبارك وتعالى قدرا من هذا الماء يتحول إلى السحب تحمله الرياح يتكثف الماء في هذه السحب وهناك نوى للتكثف تحملها الرياح أيضا للسحب وهذا الغلاف الغازي جعل له ربنا تبارك وتعالى الغلاف الغازي المحيط بالأرض المسمى نطاق المناخ جعل له ربنا تبارك وتعالى خاصية التبرد مع الارتفاع فحينما تحمل الرياح بخار الماء إلى هذه هذه النطق حوالي إلى حوالي 16 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر مع التبرد يتكثف الماء أو بخار الماء وينزل مطرا أو فلجا أو بردا على سطح الأرض فله دورة مهمة للغاية في تشكيل سطح الأرض شق الفجاج والسبل تكوين التربة خزن بعض هذا الماء تلطيف الجو عمليات كثيرة بدون هذه الدورة ما استقامت الحياة على سطح الأرض ولذلك نقول أن مقالة المفسرين القدامة بأن رجع السماء هو المطر صحيح مئة في المئة ولكن إيراد لفظة الرجعة تشمل معاني كثيرة لم يدركها الإنسان إلا منذ سنوات قليلة من صور الرجعة. يعني دورة الماء المعجزة حول الأرض وهي دورة معجزة فعلا لأننا نعلم أنه يتبخر من سطح الأرض 380 ألف كيلو مكعب من الماء سنويا وحجم الماء على الأرض حوالي 1400 مليون كيلومتر مكعب يتبخر من هذا الماء سنويا 380 ألف كيلو مكعب من الماء أغلبها يبخر من أسطح البحار والمحيطات وأقلها يتبخر من أصلح. أصلح اليابسة من البحار يتبخر 320 ألف كم مكعب من الماء ومن اليابسة 60 ألف كم مكعب من الماء ثم حينما يأتي دور تكثف هذا الماء ونزوله مطرا يخص ربنا تبارك وتعالى اليابسة بزيادة في المطر فينزل المطر على اليابسة بمعدل 96 ألف كيلومتر مكعب من الماء بزيادة 36 ألف كم مكعب من الماء مما يتبخر منها وينقص ذلك على البحار والمحيطات تنقص 36 ألف كم مكعب من الماء عما تبخر منها وبعد أن تلعب هذه الكمية دورها في إعمار الأرض في تكوين التربة في تركيز الخامات المعدنية في شق الفجاج والسبل في تكون المياه المخزونة في صخور القشر الأرضية تفيض إلى البحار والمحيطات حتى يبقى منسوب الماء في البحار والمحيطات ثابتا في كل فترة زمنية محددة ولذلك نقول أن ثاني معنى من معانا الرجع رجع الماء ثالث معنى وهو ثاني مهم للغاية هو الرجع الحراري فالارض تدفأ في أثماء النهار بحرارة الشمس وحرارة الشمس شديدة للغاية يعني تدفع عنا الصحب في المتوسط بين 51 و 53 في من حرارة الشمس ولا يصل إلى سطح الأرض أكثر من 47 إلى 49% من حرارة الشمس هذا الرجع الحراري إلى خارج نطاق الغلاف الغازي للأرض رحمة من رحمة الله سبحانه وتعالى لأننا لو تلقينا يعني كم الحرارة المنبثق من الشمس مباشرة لأحرقتنا وأحرقت الحياة على سطح الأرض ونحن لن نكاد نتحمل درجات الحرارة في ظهيرة بعض أيام الصيف في مناطقنا الحارة فما بالنا لو لم تقم السحب برد أكثر من 50% من أشعة الشمس إلى الخارج؟ هذا رجع إلى الخارج وهو رجع مهم جدا لاستقامة الحياة على الأرض أيضا السحب التي ترد إلينا بخار الماء مطرا وفلجا وبردا هي هي التي ترد إلينا الدف بالليل فالارض تدفأ في أثناء النهار بحرارة الشمس وتمتص هذه الحرارة صخور الأرض وعندما تغيب الشمس تبدأ صخور الأرض في إشعاع هذه الحرارة فترد إلينا السحب 98% من هذه الحرارة المرتفعة إليها من الأرض وهذا الرجع الحراري لم يكن معروفا في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعد زمن الوحي ويتحدث العلماء الآن عن أن الرجع الحراري لازم من لوازم جعل الأرض صالحة للعمران لأنه لولا هذا الرجع الحراري لتجمدنا وتجمدت الحياة من حولنا بمجرد غياب الشمس الصورة الرابعة للرجع أننا نعلم أن فوهات البركين تدفع بملايين الأطنان من الغازات والأبخرة إلى الغلاف الغازي للأرض ثم نجد أن كم من, من هذه الغازات ومن هذه الأبخرة ومن هذه الجوامد يعود للأرض مرة أخرى ويعود للأرض لإفرائها بالمعادن وإخصابها بالعناصر اللازمة لإحياء النبات وبتوزيع بعض الثروات بشكل لا يكاد العقل البشري أن يتخيله فحينما تفور فوات البركين وتلقي بملايين الأطنان من الغازات والأبخرة والمواد الصلبة يعني بعض ذلك يهرب إلى خارج نطاق الغلاف الغازي للأرض وأغلبه يعود مرة أخرى بفعل الجاذبية إلى الأرض وهذا رج صورة من صور الرج لم تكن معروفة في زمن الوحي ولا لقروم التفاولة من بعده أيضا حينما تحمل الرياح بعض الرمال وبعض التراب وبعض الغبار الرياح في سرعاتها المختلفة تتعرض للحظات من الطباط باستضامها بالجبال باستضامها ببعض الطيارات الهوائية الأخرى فتسقط ما بها من غبار وتسقط ما بها من رمال وهذه صورة من صوار لم تكن معروفة في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعد نجد أن الله تعالى قد حمل أرض أيضا بنطاق يسميه العلماء طبقة الأوزون أو نطاق الأوزون وهو نطاق يقع على ارتفاع 20 إلى 25 كيلومتر من غسطة الأرض نحن نرى هنا نطاق الأوزون جزء هام للغاية من الغلاف الغازية للأرض والأوزون هو أكسيد الأكسجين الأكسجين يحمل جزيء الأكسجين ذرتين من ذرات الأكسجين الأوزون يحمل ثلاث ذرات ألف ثلاثة ويتكون بفعل أشعة الشمس ونحن نرى طبقة الأوزون جعلها ربنا تبارك وتعالى طبقة حامية للحية على الأرض لأن من أخطر أنواع الأشعة القادمة إلينا من الشمس ما يعرف باسم الأشعة فوق المنفسيشية وأن هذه الأشعة فوق المنفسيشية تمتصها وتشتتها طبقة الأزون وجعل ربنا تبارك وتعالى طبقة الأزون هذه حماية للحياة على الأرض الأشعة فوق المنفسيشية أشعة حارقة تحرق النبات والحيوان والإنسان تسبب كثير من السرطانات خاصة سرطانات الجلد عفنا الله وعافاكم منها تسبب كثير من أمراض العيون التي لا علاج لها ولذلك جعل لنا ربنا تبارك وتعالى هذه الطبقة حماية للحياة على الأرض ولكن للأسف الشديد مع إفساد الإنسان وإطلاقه كميات هائلة من الملوثات خاصة من الدول الصناعية فهذه الملوثات تحملها الرياح من رحمة الله سبحانه وتعالى وتدفع بها إلى خطبة الأرض ولذلك بدأ يحدث فوق خطب الأرض ما يعرف باسم ثقب الأوزون وليس ثقبا حقيقيا ولكن الملوثات الكيميائية التي تطلقها فواة المصانع فواة مداخل المصانع ووسائل الانتقاد الطائرات والبواخر والسيارات تكسر الأوزون إلى الأكسجين فتحوله إلى أكسجين فلا تصبح له قدرة على امتصاص ولا تشتيت الأشياء فوق المفسجية وثقب الأوزون لا يزال يتسع ويشكل خطرا داهما للحياة على سطح الأرض وتواصل الناس في أكثر من مؤتمر دولي على استخدام ما يحد من هذه الملوثات واستخدام بدائل المواد الكيميائية التي تكسر طبق الأوزون ولكن الدول الصناعية لا تكاد تستجيب لذلك طبقة الأزون أيضا نراها في صور أخرى كثيرة يعني فوق القطب الجنوبي وفوق القطب الشمالي وهي طبقة هامة للغاية لحماية الحياة على سطح كوكبنا ومهمة البشرية الآن المحافظة على هذه الطبقة من التدهور لأنها لو تدهورت لأدت إلى كوارث بشرية كبيرة نرى طبقة الأزون هنا في هذا الشكل وهي طبقة رقيقة تمتد على ارتفاع بين 20 و 25 إلى 30 كيلومتر وهذه الطبقة لو تكسرت أو تحولت إلى الأكسوجين لدمرت الأشعة فوخة البلاستيجية القادمة من الشمس الحياة على سطح الأرض نرى أيضا من صور الرجع الذي جعله ربنا تبارك وتعالى لسماء الأرض أن هناك أشعة راديوية قادمة مع أشعة الشمس يعني الأشعار الراديوية القادمة مع أشعة الشمس أشعة أيضا لها خطورتها وجعل لنا ربنا تبارك وتعالى نطاقا متأينا سما نطاق التاين ونطاق التأيون هو نطاق مشحون بالك... بالأيونات والأيونات عبارة عن ذرات تحمل شحنات كهربية نطاق التاين يرد عنا هذه الأشعة الراديوية القادمة من... مع أشعة الشمس كذلك ترد إلينا موجات البث الإذاعي والتلفزي، ولولا وجود طبقة النطاق المتآين، ما أمكن الإنسان أن يبث بثا إذاعيا ولا بثا تلفزيا أبدا، فهذه ثاني صورتان من صور الرجع، رجع الموجات الراديوية القادمة مع شعاع الشمس إلى خارج نطاق الأرض ورد رجع الموجات البث الإذاعي والتلفزي. المندفعة من الأرض إلى الأرض مرة أخرى ولولا هذا الرجع ما أمكن للإنسان أن يبث بثا إذاعيا أو تلفازيا على الإطلاق ونحن نرى طبعا كيف تتناقص درجات الحرارة مع الارتفاع في نطاق المناخ ثم ترتفع قليلا ثم تنخفض مرة أخرى ثم ترتفع حتى تصل إلى الشمس وتبدأ درجة حرارة في هذا النطاق الحراري من 500 درجة ميوية إلى عدة آلاف من الدرجات المطلقة نرى أيضا من صور الرجع الحراري نطاق طبعا الأيونسفير هذا يمتد من 100 كيلومتر كيلو فوق سطح الأرض إلى أكثر من 400 كيلومتر وهو نطاق حماية مهمة للغاية للحياة على الأرض جعل لنا ربنا تبارك وتعالى أيضا في نطاق التأيون هذا حزاماني أو زوجاني من الأحزمة تسمى أحزمة الإشعاع هذه الأحزمة تسمك كثيرا عند خط الاستواء وترق رقة شديدة عند القطبين وتحيط بالأرض إحاطة كاملة كما نرى في هذا الشكل حزام داخلي الحزام الأخضر هذا وحزام خارجي البنفسجي هذه الأحزمة تحمل الأرض من الأشعة الكونية المتسارعة وهي أشعة مدمرة لو وصلت إلى سطح الأرض لأفنت الحياة على سطح الأرض في جزء قليل من الزمن ولذلك من أعظم صور الحماية الأرض هذان الحزامان من أحزمة الإشعاع التي جعلهما ربنا تبارك وتعالى وقاية للحياة على الأرض هي ترد الإشعاع الكونية وهذا صور من صور الرجع الخارجي الذي لولاه ما كانت الأرض صالحة للحياة ولا صالحة للعمران طبعا يشترك في هذا المجال المغناطيسي للأرض المجال المغناطيسي للأرض يصطاد هذه الأشعة الكونية ويحركها في حزمة الاشعه هذه ليمنعها من الدخول إلى سطح الأرض أو الوصول إلى سطح الأرض ونحن نرى ظاهرة تؤكد على هذه الحقيقة عند قطبي الأرض حول المناطق القطبيه نرى وهجا في ظلمة الليل يقترب من الفجر نور الفجر الحقيقي وسمى هذه الظاهرة ظاهرة الفجر القطبي وهذه الظاهرة تؤكد لنا على حقيقة كونية مهمة للغاية أنه لولا نطق الحماية هذه ما كان هناك ليل وكان النهار يستمر على مدى الـ 24 ساعة وحينئذ ما استطاع الإنسان أن يؤرخ للأحداث ولا يتابع الزمن ومن هنا يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بتبادل الليل والنهار في آيات كثيرة ومن علينا بحماية الأرض بهذه النطق في آية مبهرة يعني يقول فيها رب العالمين وجعلنا الليل والنهار آيتين فما آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة تبتغى فضلا من ربكم وليثعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا ونحن نرى هنا رقة حزامي الأشعة فوق قطب الأرض ولذلك حينما ترتطم الأشعة الكونية بالغلاف الغازي الأرض يتوهج هذا الغلاف في منطقة القطبين ويعطي هذه الأنوار الجميلة التي ترى فقط في منطقة القطبين رجع الأشعة الكونية صورة من صور الرجع الخارجي رجعها لازم لجعل الحياة على الأرض صالحة لأمران نحن نرى في هذا الشكل أيضا حزام الأشعة كيف تتحرك فيهما الجسيمات القادمة من أشعة الكونية ولا تدخل لنطاق الأرض ولكنها تؤين الغلاف الغازي فبقى قطبة الأرض فيرى هذا الوهج المعروف باسم ظاهرة الفجر القطبي أيضا من صور الرجع التي لم تعرف إلا في أواخر القرن العشرين أن من طلاقة القدرة الإلهية أن الله تعالى يخلق لنا كل أجرام السماء من دخان السماء ويفجر هذه الأجرام لتعود مرة أخرى إلى دخان السماء فهي صورة من صور الرجع إذا نظرنا إلى سماء على إطلاقها فنحن نرى في تفجر ما يسمى المستعيرات العظمى النجوم الملتهبة التي تصل في مرحلة نهاية النجوم ينفجر النجم ويعود إلى دخان السماء وهو أصلاً خلقه ربنا تبارك وتعالى من دخان السماء هذه صورة لأحد الانفجارات النجمية الكبرى فيما يسمى بالمستعر الأعظم ينفجر تتحول هذه المادة النجم كلها إلى دخان السماء يخلق منه ربنا تبارك وتعالى نجما آخر أو يبقى يعني غازا أو دخانا يملأ المسافات بين النجوم ونرى طبعا في عملية الانفجار هذه ما يؤكد على حتمية عودة مادة النجوم إلى دخان السماء يعني خلقها ربنا تبارك وتعالى من دخان السماء ويردها إلى دخان السماء ونرى في هذه الصورة كيف أن عملية تحول المادة في هذه النجوم في مراحل مختلفة يعني مرحلة الانفجار هذه التي تنفجر فيها النجوم المستعرات أو ما فوق المستعرات أو المستعرات العظمى قد تنتهي أيضا بكتلة عالية الكثافة إما نجم نيتروني أو ثقب أسود وهي حالة فائقة الكثافة من حالات المادة التي لا يكاد العقل البشري أن يتخيل مدى كثافتها فالنجم نيتروني تقدر كثافته بأكثر من أو بحوالي بليون طن مثل المكعب وفي الثقوب السود يعني يفترض أن الكثافة تصل إلى ما يعرف باسم الكثافة النووية وتقدر ب250 ألف مليون لسنتيمتر المكعب هذه الحالة كثيرة تنفجر مرة أخرى وتتحول إلى دخان السماء ونحن نرى في هذا الانفجار الذي يمثل الانفجار الكوني هو أيضا يعني استقيت هذه الصورة من انفجار النجوم تنفجر النجوم وتتحول إلى دخان السماء وهي صورة من صور الرجع يخلق ربنا تبارك وتعالى النجمة من دخان السماء ويمر بمراحل متتالية ثم يعود في النهاية إلى دخان السماء وعملية الرجع هذه من أعظم وأهم وأخطر عمليات الرجع في صفحة السماء وهي أن تدرك إلا في أواخر الستينيات أوائل السبعينيات من الخرم العشرين ويعجب الإنسان لهذه الومضة القرآنية المبهرة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى والسماء ذات الرجع هذه الكلمة المفردة يجمع بها ربنا تبارك وتعالى من صفات السماء ما لم يستطع العلم الكسبي أن يصل إلى تصور له أبدا إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين فأدركنا أن من صفات السماء سواء هي في مفهوم الغلاف الغازي للأرض كما نرى في هذه الصورة أو في مفهوم السماء الدنيا على إطلاقها التي زينها ربنا تبارك وتعالى بالنجوم نرى أن من صفات السماء الأساسية أنها سماء ذات رجع وجمع ربنا تبارك وتعالى في هذه اللفظة عشرات الحالات من الرجع الداخلي إلى الأرض والرجع الخارجي عن الأرض وكلاهما جعل الحياة على الأرض ممكنة ولولاهما ما كانت هذه الأرض صالحة للعمران على الإطلاق لفظة واحدة جمع فيها ربنا تبارك وتعالى كل هذه المعاني وقد يرى القادمون من بعدنا في لفظة الرجع ما لا نراه نحن الآن حتى تتحقق نبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم في وصفه لكتاب الله أنه لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كفرة الرد وإلى لقاء قادم إن شاء الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولذلك حينما يصف ربنا تبارك وتعالى السماء بأنها ذات حبق نقول سمعنا وأطعنا لأن الترابط بين مكونات السماء على قدر من الاحكام وعلى قدر من الشدة لا تسمح لفراغات أن تتكون على الرغم من أن سماءنا دائمة الاتساع وبمعدلات تكاد تقترب بسرعة الضوء. بين 60 ألف كيلومتر في الثانية و272 ألف كيلومتر في الثانية، ولكن تتخلق المادة من حيث لا يدري العلماء وتتخلق الطاقة ليملا هذه المسافات الناتجة عن تمدد الكون من حيث لا يدري الناس.